وطني يا مالب حبك قلبي وطني يا وطني الشعب العربي وطني يا مالب قلبي وطني يا وطني الشعب العربي اللي نديت بالوحدة للكبرة بعد ما شفت جمال الثورة انت كبير وطبر كتير من الوجود كله من الخلود كله يا وطني وطني حبيب مش <تصفيق> نفس الغن والاجمل وحده وحدت وطني الا للحريه وطني في الدنيا وطني الا انت الباني وطني يا صاحب انتصاراتك يا اللي حياة المجد حياتك وطني يا صاحب انتصاراتك يا حياتك في فلسطين وجنوبنا السائر هنكمل لك حرياتك في فلسطين وجنوبنا السائر هنكمل لك نحن وطن يحمي وليهدد نحن وطن بيصول ما يبدد وطن المجي وطن عربي وطن حبيب الوطن الله الضفر يمور يمحن كانوا من تصراته فاليا حياته وطن يقف i pel qual as